إذ سمعتموه ظنَّ المُؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرَو وقالوا وقالوا هذا إثكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو لفضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضت فيه لمسكم فيما أفضت فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم